اللهم إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ نَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَضْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ